وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما أ ت ر ف ت م فيه ومساكنكم لعلكم ت س أ ل و ن قالوا يا و ي ل م ا إ ن ا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خ ا م د ي ن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 ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا ر ا ك الذين كفروا إ ن يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل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 و م و س م ع الصم ا ل د ن ا و ل م س ت ه م نفحة من ع ذ ا ب ربك ل ي ق و ل ن ي ا و ي ل ن ا س ن ا كنا ظ ل م ي ن ونضع الموازين القسط ليوم ا ل ق ي ا م ة فلا تظلم نفس شيئا و إ ن كان مثقال ح ب ة من خردل أ ت ي ن ا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء م و س و ع النابلسي ي للعلوم ه ا ل ا س ل ا م و ه ذ ا ذكر م ب ا ر ك أ ن الله منكرون و ل ق د ت ي ن ا إبراهيم عشده من قالوا ب ل و ك ن به ع ا م ي لأبيه ن إذ قال ق و م م ه هذه لها التماثيل التي ا أنتم ع ك ف وجدنا ن قالوا و آ ب ا ء ن ا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م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 أ ص م ك م بعد أن ت و ل و ا مدبرين ف ج ع ل ه النابلسي للعلوم قالوا ا ل ه ا إنه ل م ن ا ل ل ظ ا م ي ن قالوا سمع ما فتي يذكرهم يقال مافة ل سمع يذكرهم ه إبراهيم. قالوا ف أ ت و اانت به على أغين ل ا قالوا لعلهم يشهدون أ أ فعلت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م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 موسوعه ا ع ل ي ن قل ل ا يا نار كوني ب ر د و س ل ا م ا ع ل ى إبراهيم و أ ر ا د ل ا ف ج ع ل ا م ي ن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 وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ي و ب إ اذ نادى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين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 و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا انهم من الصالحين و ذ ن و ن إ ذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أ ن لا إ ل ه إ ل ا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 أمرهم بينهم ك ل إلينا راجعون ف م ن ي م ل ه ا ل ح ا ت و ه و م ؤ م ن فلا ك ف راتب ن وإنا لشعيه له ك و و ن ح ر ا م ع ل ى قرية أ ه ل ك ن ا ه أنهم ا ل ا ي ر ج ع و ن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 إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أ ن ت م لها واردون لو كان هؤلاء آ ن ه ه ما وردوها وكل فيها خاندون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون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 لا ي ح ز ن ه م الفزع ا ل أ ك ب ر و ت ت ن ق ا ه م ا ل م ل ا ئ ك ة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده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 وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون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 و َ إ ِ ن ْ أ َ د ْ ر ِ ي لعله َََُّ ف ِ ت ْ ن َ ة ٌ لكم َُْ ومتاع ٌَََ الى َ حين م قال ََ رب َِّ ح ْ ك ُ م ْ بالحق َِِّْ وربنا ََُّ الرحمن َُ المستعان ََُْْ على ََ ما َ تصفون ََُِ